باب الحال الحال هو لسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات نحو قولك جاء زيد راكبة وركبت الفرس مسرجة ولقيت عبد الله راكبة وما أشبه ذلك ولا يكون الحال إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها إلا معرفة